مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا كبرت مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَبُرَتْ جَمَّةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا يُكَذِّبُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ فلعلك باقع النفسة على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنذلوهم أي إننا جعلنا ما علينا الظهين تلها لنذرهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعدون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعدون ما عليها حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ياتوا الى الكهف فقالوا ربنا الاولف ياتوا الى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا فما آتنا من لدنك رحمة وهي لما من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فكية آمنوا بربهم وذذناهم هدى إنهم ربهم ودلناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو قد قلنا لقد قيلنا اذا شطط لقد قيلنا اتخذوا لَ لَا يَأتُونَ عَلَهِم بِسُول القان بَيين لَ لَا يَأ تُونَ عَلَِم بِسُ القانين بَين فَبَنْ أَغَّمُ مَِّنِ التَّراَعَلَ اللَّ كَذِبَ ترى على الله كذبا